ভূ স <tune> مستقيم صياط الذليل انعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمي فمال الذين كفروا قبلكم مقتضين عن اليمين وعن الشمال عذين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 وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا اشاعات ابصارهم درهقهم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله سمع الله لمن حميده رب عَلَيْنِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين صل على نوحا إلى قومه أن أنذر القومك من قبل أن يأتيهم عذاب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 قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا بغارا وان كل ما دعوتهم لدغبر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم جعلوا اصابعهم في اذانهم والسور شوك فَوسكرا ثمُ إِ ددُم جهرا ثم إ عَنُلَهُم وَسَغْ لَهُم إار فقلتدَْ في رََّكم فقللتستَْ فيِ رَبَّكم إ ك وَثار يُرس السمار انها ارى ما لكم لا ترجون الا الله وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طبقا وجعل القمر فيه منورا وجعل الشمس رجا والله تَبْغُونَ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا تَتَسَلَّكُونَ مِنْهَا سُبُلًا فجاجا الله اكبر মন হামি وَلَنُوْحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِنَّا خَسَارًا وَبَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظَّالِمِينَ إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوش رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا مِنْ مِنهُ وَلِلْمُؤْمِنِ لَوَنَّمِنَا وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ আমি আমি দল am যে কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুফানোরানি কোরআন শুধুমাত্র মোমিনের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় আপন সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে বাংলায়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 So if Jesus Christ, peace be upon him, died for three days, who control the world? That means if him God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument yeah, to be wrong. Look, Dr. Jakirat Sange alab kori. Proti sonibar, Rajshad Shattai, Apunosh Shamprachar, Shakal Shadai Notai Bangladeshe. Peace TV Banglai. सब थ जरूरी कथा पूर्वे की तर जीवन सफलता की लात करज कर হচ্ছে তাঁতের মুখের পবিত্রতার মাধ্যম আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যম আরো ফজিলত জানার জন্য দেখুন ফাঁজায়েলে আমল পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়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 وَأَ لَسْنَ السَّمفَوجددنهاَا مُ لِئت حرَس شَددَ وَشبَاب وَأََّ كُ نَقُلدُ مِنْهَا مَقوعدَ للِسَّمرع فمَيْ يسْستمرِر الآن يَجد لَهُ شِه بَعوصدَام وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا قُرَّاءَ الْغَيْبِ نَطَّلِعُ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَن لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْيًا وَلَا رَهَقًا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا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 قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرْوًا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَلِزَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 إِلَّا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحام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 وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً إن لدينا أنكاناً وجحيماً وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً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 وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا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 আন্তরিক বার্তা সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা আপনি কি জানতে চান কোন ব্যবসা আপনাকে সর্বোচ্চ মুনাফা দিতে পারে कुरानूलानुराटी दाना जाय करें रिटर्न पात गुण बस भाषा আপনি তাহলে সেখানে পাবেন সত্তর হাজার পারসেন্ট আর কোন ব্যবসা আপনাকে এর চেয়ে বেশি মুনাফা দিতে পারবে আজ বিনিয়োগ করুন আল্লাহ তালার রাস্তায় বাংলা মানবতার সমাধান